ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستؤن الله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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكثر عنه, يكثر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقَرِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَأْفِبَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ